وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فكنا شرعنا في مرتين سابقتين بالكلام على كتاب الوجيد في أصول الفقه الدكتور عبد الكريم زيدان ولكننا وجدنا أن نسخ الكتاب غير متوفرة فانتقلنا إلى كتابي الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن طالح رحمة الله عليه رحمة واسعة وسيكون المعتمد والكتاب عبارة عن مثن ألفه الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثم تفضل رحمه الله بشرحه أيضا والتعليق عليه فنحن كذلك سيكون لنا توضيح لهذا المد وسيكون المعتمد في الكلام الشر حتى يكون فيه ساعة ونستطيع المذكرة وشيخنا عثمان رحمه الله عليه ألف هذا المد وسماه الأصول من علم الأصول. الأصول من علم الأصول وهذا يدلك أنه جرى على أهم مباحث أو المباحث الرئيسة في علم أصول الفقه واضح؟ لأنه سمه الأصول من علم الأصول الأصول من علم أصول الفقه واضح؟ وكما قلنا أن العلم درجات فهو يذكر لك المسائل الرئيسة في هذا الكتاب ثم بعد ذلك يتوسع في ذكر بعض التفريعات والأمور الأخرى وطريقة الشيخ رحمه الله تعالى أنه يذكر أو يكسر من ضرب الأمثلة ويكثر من ضرب الأمثلة من الكتاب والسنة ويبينها ويوضحها، فصار الكتاب يعني عن. فقد قال أهل العلم من حرم الأصول حرم الوصول وذكرنا في المرة السابقة أن قدر طالب العلم على قدر تحصيله من علم الأصول وخاصة من علم من علوم الآلاء كعلم أصول الفiqh وعلم أصول الحديث وعلم أصول اللغة نحو وصرف وعرض وإلى آخر الأمور وكذلك علم أصول التفسير وغيرها من الأمور فمن حرم الأصول حرم الوصول وطالب العلم على قدر تحصيله في علوم الأصول في علوم الأصول ففي المرة التابقة تكلمنا عن تعريف الأصول وقلنا الأصول جمع أصل الأصول جمع أصل والأصل ما ينبني عليه غيره ومن ذلك أصل الجداء وقلت أنا إذا أردت أن أبني ناطحة سحاب لابد أن أضع لها أصول في الأرض فالأصول هذه هي التي ستحمل هذه النطح وهذه اللي العماره الكبير وكذلك أصل الشجر والأصله التي تقوم عليه إيه الشجر وكذلك للإنسان أصل ويقولون من أصله يعني من إيه عائله والإنسان ب أهله وكذا إما أصول وفروع وإيه وحواش فأصول الإنسان أصول ال الأب والأم الجد والجدة وهذه الأمور باسمها أصولك التي تقوم عليه فكل إنسان له أصل وكل شيء له إيه؟ أصل فالأصل ما ينبني عليه غيره ما ينبني عليه غيره ومنه قوله تعالى قال وأصل الشجرة الذي تتفرع منه الأغصال ومنه قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء يبقى عندي أصل إيه ثابت وعندك إيه؟ الفروع أعلى فبيّن الله أن, أن لها أصلا وإيه وفروع فالأصل ما تقوم عليه ما ينبني عليه الشيء وأصل الشجرة ما تقوم عليه ثم ينبني على ذلك الفروع والثمار والأوراق وغير ذلك وذكرنا أيضا أن الأصول أصول الفقه هذه الكلمة يعرفها العلماء على طريقتين الطريقة الأولى أن يعرف كل كلمة على حدة سيعرف معنا كلمة أصول وحدة، وكلمة الفقه وحدها ثم يعرف معنا كلمة أصول الفقه ككلمة مركبة ما ذكرنا هذا كله فذكرنا قلنا الأصول جمع أصل إلى آخره والفقه قلنا لغة الفهم وقيل دقة الفهم ومنه قوله تعالى على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مش فهمين لا نفهم ما تقول فالفقه لغة الفهم وإصطلاحا ذكرنا أيضا المرة الماضية أنها معرفة الأحكام الشرعية العملية بأذلتها التفصلي ده معنى الفقه معرفة الأحكام والمعرفة تشمل العلم والظن المعرفة كلمة معرفة تشمل إيه؟ العلم والظن. ذكرنا أن العلوم قسمة. العلم قسماء ضروري ونظري العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلاج يعني لا تقول لي ما الدليل أنا أقول لك القبلة الكعبة قبلة المسلمين تقول لي ما الدليل كل نعرف كيف الله واحد وفي أمور أنت لا تتوقف في الدليل عن أنت تعرف ضرورة أنت تعرف هذا ضرورة أليس كذلك تعلم أن النار محرق وهكذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر والتدلال هناك أمور تحتاج إلى نظر والتدلال منها لو قلت لك غسل الجمعة واجئ أو مستحب تقول لي إيه ما الدليل؟ يبقى دي مسألة ايه؟ نظرية ولا ولا ضرورية؟ نظرية ليه؟ تحتاج إلى نظر واستدلال تقول لي ما الدليل؟ أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا تقول لكن يارد عليك قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا طب هذا صححه لا هذا الحديث ضعيف هذا صحح يبقى دي أسمع علم ايه؟ نظري. خلاص؟ والعلم النظري الذي فيه كان راجح ومرجوح ويبني على غلبة الظن وهذا الذي عليه أكثر مسائل الفقه أكثر مسائل الفقه تنبني على هذا بهذه الطريقة ولذا اختلف فيها العلماء لأن المسائل التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال لا يختلفه العلماء إنما يختلفوا في المسألة اللي فيها أخذ ورد واستدلاح فلما كانت أكثر مسائل الفقه بهذه الطريقة كان وجود الخلاف, وجود الخلاف لأن الدليل يحتمي الدليل صحيح الدليل ضعيف واضح أخوانا يبقى معرفة تشمل العلم والظن تشمل العلم اللي هو ثابت والظن اللي ممكن يتنبني المسألة على غلبة الظن يعني ممكن يتكلم المفتي في مسألة ويجيب جوابا خطأ ليه بناه على غالب ظن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه أجراء وإن أخطأ فله أجل ماذا كده قال لأ طيب الحاكم ده لما أخطأ وقسر عليه طبعا المف لما أخطأ بنى المسألة على غلبة الظن حقيقة المسألة مخطئ ولا مصيق مخطئ ماذا كده قال لأ مخطئه ومع ذلك جعل له أجل فلما كانت المسألة فيها ظن فيها ايه؟ ظن عشان كده ممكن يخطي وممكن يصيب لكن لو كانت مسألة علمية بحثة يبقى لابد ان يكون ايه ان يصيب مرة واحدة ما فيهاش خطأ فلأجل هذا قالوا المعرفة تشمل العلم لونفوش كلاء والظن اللي فيه راجح ومرجوع وهي يضع الأدلة ويستخرج الحكم على المسألة فممكن يخطي لاجل هذا قالوا ان الله لا يوصف بأنه عارف إنما يوصف بالعلم أن الله عز وجل عنده تمام العلم خلاص ومنزلة العارف بالله أقل من منزلة العالم إن العارف دخل عنده الخطأ الإيه لهذا الفن ما معنى كلمة أصول الفقه عرفناها في أربع كلمات عرفناها في في أربع كلمات ايه هم اصطنباط الأحكام من الأدل لا بلاش أدلتها تفصيلية دي لأن أدلتها تفصيلية بدخلتنا في الفقه أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية الفقه كل ما تكلمت في مسألة أنت تسألني ما الدليل؟ يوم أجيب لك على كل مسألة دليل بل أدلة يبقى أنا بتكلم في أدلة إيه؟ تفصيلية ده الفقه الأصول بيتكلم في الأدلة الإجمالية أقع لك قاعدة عامة وأذكر لك الدليل الأذلة على هذه القاعدة العامة أنت تقضي القاعدة العامة دي وتنزلها في عشرين بابا في مئة باب من أبواب الفقه فأنا لو قلت لك مثلا الأمر للوجوه دي قاعدة أصولية كل أمر يأتي في الكتاب والسنة ممكن تطبق عليه القاعدة ماذا يا خنة النهي يقتضي التحريق كل نهج يبقى الامر اللي وجوب النهي التحريم دي اسمها ايه قاعده ايه اجماليه ودي ادله ايه اجماليه دي اسمها ادله اجماليه اذا الفرق بين الفقه واصول الفقه ان الفقيه يبحث في الادله التفصيليه والاصولي يبحث في الادله الاجماليه خلاص ده ده ده العامل او ده الفرق الرئيس بين الفرق واصول الايه؟ الفقر ان هنا بتتكلم في أدلة اجمالية في الاصول في الفرق بتتكلم في أدلة تفصيلية في ادلة ايه؟ تفصيلية طيب انا لو حبيت بتعرف كلمة اصول الفرق، العلماء ذكروا لها تعريفات كثرة جدا في اصول الفرق. انا عايز اكتحفظ هذا التعريف استنباط الأحكام من الأدل استنباط وذكرت أن أصول الفقه تقوم على أربعة أقطار رئيسي أحكاء وأدل وقواعد الاستنباط والاجتهاد والتقليل من أين جئت لي بذلك أقول لك من الأربع كلمات اللي بحفظهم استنباط يبقى ده معناها ايه قواعد الاستنباط الاحكام يبقى الكلام على الاحكام من اعتبر من هنا حرف ايه حرف جر هنعتبره مجازا الذي يجر الذي يستنبط اللي هو الاجتهاد والتقليد اللي هو المجتهد يعني من الادله يبقى عندي قواعد الاستنباط واحكام وأدلة والذي سيستنبط الأحكام من الأدلة يبقوا كم قد؟ أربع كم قد؟ أربع إيه هم؟ عندي أدل من الكتاب والسمة والإجماع والقياس وقول الصحاب والعرف والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها عمل أهل المدينة سنتكلم اسمها إيه؟ أدلة دبا موجودة بالإيدي. خلاص. أريد ان اوصل في النهاية استخرج في النهاية الحكر شن تقول لي دي حرام حلال. شوف انا بقول لك اريد وان استخرج استنبط يبقى عندي قواعد ساستخرج بها او ساستنبط بها وانا اللي باستنبط وساستنبط ايه احكاها فانا قلت لك عندي شجرة هذه الشجرة اصلها الاحكام الشرعية الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس وغيره انا في النهاية عايز الشجرة دي تسمي وتستأتيها تخرج تخرج لي ثمرة الثمرة دي الحب اللي انا عايزة شنقول لك ده ده حرام حلال وجوب محرم الشجرة دي انت لابد ان ترويها وتقوم على ثقاية الشجرة وحماية الشجرة وتحرص حوالين الشجرة وتنظف حوالين الشجرة انت مين باه المجتهد لابد ان اصل الشجرة يعطي الغذاء عن طريق الاوراق والفروع للثمر ما الثمر ده بيطلع ازاي خلاص يا اخوانا اهل قوا... الغذاء بقى دوت اسمه ايه قواعد الاستنباط ادي دي اصول الفقه ليس يعني خامس ده هو دي اصول الفقه استنباط الاحكام من الادله سندرس الاحكام الشرعية والادله الشرعية وقواعد الاستنباط. طبعا قواعد الاستنباط دي محيرات. يعني ايه? سندرس معاني الالفاظ. هناك الفاظ نأخذ منها العموم. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. كل دي تعني ايه? كل الام. كده ولا لا. لفظة كل تدل على العموم. ادي ما ادي دي دا طريق من طرق الاستنباط. دي هنا هنأتخذوها اللي هي العام والخاص وممكن بعد ذلك العام دوت يعم كل أفراد والخاص يخص بعض أفراد يعني بقول لك إلا من أبى يبقى إلا دي إيه استثناء يبقى كل الأمة كله تدخل الجنة إلا من أبى يبقى خصينا إلا دي بقى اللي هو يأبى من دي من أطعاني دخل الجنة من أطعاني فقد إيه أبى يبا تسمى خصوص وعموم العموم ايه؟ كل ايه عرفنا؟ ليه عرفنا؟ او من اين عرفنا ان اللفظ به تعني كل الامة؟ من كلمة كل في بعض الالفاظ تدل على العموم ثم يأتي تخصيص يبا نعمل العام في مكانه والخاص في مكانه اسمها قواعد الاستنباط. في حاجة اسمها الناسق والمنسوخ الشريعة نزلت بالتدرج في الاحكام نظر به بالتضرد في الأحكام هذا من رحمة الله عز وجل بالأم فكان مثلا أول ما فرض الله عز وجل مثلاً في صيام رمضان فرض صيام يوم عاشوراء على القول الراجح من أقوال أيضاً العلم والقول السنة أنهم كانوا ثلاث أيام البي والصحيح والعلم عند الله أن الذي فرض أولاً كان صيام يوم عشراء لحديث معاوية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في ساعة هذه فمن أصبح منكم صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفتراً فليقضي يوم فقالوا أول ما فرض صيام يوم عشراء ثم نسق هذا اليوم بصيام شهر كان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآيات وقال فمن شاهد منكم الشهرة فليكتب. سنصخ اليوم بالصيام كم شهر. سنعمل أيضا من قواعد الاستنباط استعمال الناسخ والمنسوخ. نتعرف عليه حتى نضع الناسخ في مكانه ونقول الناسخ والمنسوخ والحكم المنسوخ ارتفع حكمه أو المنسوخ ارتفع حكمه بقي الناسخ هو الأخير الأحكام التي تقرض عليها الشريعة. دي ايضا من قواعد الاسطدار معرفة قواعد الترجيحات اللي هو الترجيح والتعارض ان يكون عندي دليلين في الظاهر متعارضين عند بقى قواعد كيف. ان هل اذا صح الدليلان هل يمكن ان يكون ان يكون دليلان من الشفاء والسن او ايتين متعارضة ولا لا حقيقة لا لكن ممكن يقع التعارض في ذهني القارئ أو الذي أو ينظر في الآية ممكن يقع التعارض في ذه هناك قواعد ضبطها أهل العلم حتى تنظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض مشكلة؟ باسمها قواعد التعارض التربيج وابحفونا؟ فيه النظر إلى الضرورات والحاجيات والتحسينيات باسمها قواعد الاستنباط والأدلة أنتوا عارفينها؟ اللي هو الكتاب والصنة للجماعة إلى أسره والأحكام اللي هي إما كل حكم تكليفه أو حكم شرعي اللي هو برضو تعرفوه اللي هو الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. كده؟ مش انتعرفين حاجة دي؟ باسمها لإيه؟ الأحكام يبقى عند القطب الرابع اللي هو الاجتهاد والتقليل الرجل الذي ينظر في هذه الأدلة وينظر في الأدلة الموجودة بالإذية ويستخرج لها الحكم وينظر في قواعد الاستنباط يقول لك ده عام وده خاص والقصة دي ده اسمه ايه مجتهد. مجتهد يبقى في عندي مجتهد وهو من يستطيع النظر في الأدلة وعندي اللي هو ال اللي زينا كده مقلد اللي هو الذي يقلد ال المجتهد والعالم وضابط هذه الايه الامور من هو المجتهد خساته أح احواله وهل يكون مجتهدا في مسائلته ويكون مقلد في غيره؟ يعني هل يصح للمجتهد؟ أن يقلد في بعض المسائل ولا لازم المجتهد؟ ده لا يكون مجتهد في كل المسائل سنتعرف على هذا خلاص؟ وما هو باب المقلد؟ وهل يجتهد المقلد؟ المقلد اللي هو العامي عوام الناس هل يجتهد؟ فأنا لو قلت لك هل يلزم المجتهد أن يكون متفهّم في كل المسائل بالطبع لا فيجوز أن يتفهّد في مسائل وأن يقلد في مسائل. فصَّل إذا ضاق عليه الوقت. وبعض أهل العلم مسألة فيها تفصيل فات في محلها، قال لا بد عليه أن يتفهّد وينظر. لكن هم متفقون، والعلم عند الله أنه يجوز له أن التقليد إذا ضاق عليه الوقت، ولا يستطيع النظر في الأدم وغير ذلك. طيب والعمي أيضا المقلد يجتهد قالوا يجتهد في من يسأل يعني أنا عند الآن سؤال أنا أنا من المقلدين مثلا وعند سؤال وعندي ثلاثة من العلماء فأنا أستهدو في من أسأل أسأل داء ولا داء ولا دث دا. وأيضا وضعوا ضوابط لاختيار من من وهكذا هذه أثور الفكر دي الصورة العامة مش عايزها كل مرة عودها بالصورة العامة انا كل مرة فانا يعني ايه عايزك تدخل في أثور الفكر بنفس قوي ونفتك هو ده أثور الفكر انا عندي لو لم تخرج من الدراسة الا بفهم اللي انا قلته ان شاء الله دي مرحلة طيبة قوم على الإطلاق صراحة يعني من أنفع العلوم؟ ولا يمكن أبدا أن تكون يعني إذا قدم المراسخة في العلم إلا على قدر تحصيلك بالذات من أصول الفقه وأصول الحديث. ثم بقي طبعا بعلوم إيه؟ سنتعرض أيضا في قواعد الاستنباط إلى بعض قواعد اللغة العربية قليلة يعني نسكت إن شاء الله. المهم اللي بن عندي أصول الفقه معناها إيه؟ استنباط الأحكام من الأدلة. خلاص؟ يعني يعنى الأصول بالقواعد الإجمارية يُعنى بالقواعد الإجمارية فهو علم يبحث عن الأدلة عن أدلة الفتح الإجمارية طبعا دي فهمنا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد من المستفيد أخونا المستفيد كيفية الاستفادة هي إيه القواعد القواعد اللي احنا ذكرنا قواعد ازاي يستفيد منها ازاي بتخرج الاحكام من الأدلة وهكذا خلاص وقلنا الأدلة الاجماليه اللي احنا ذكرناها اللي هي الكتاب عشان في النهاية طلع لي الاحكام طيب الـ الـ يطلع بالاحكام شبه ايه مثل مثل مثلا قاعده الامر للوجوب اي امر ياتيك من الله عز وجل او من الرسول صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه ايه كده قاعد هذه القاعد النهي للتحريب واضح؟ نهاك عن شرب الخمر نهاك عن تقرب الزناية غيرها من الأمور الأصل في النهي أنه يقصد لايه؟ التحريب وسيأتينا أن هذا الأمر الذي أصله الوجوب قد ينصرف إلى الاستحباب بصرف مش كده؟ كإذا قلت لك أغلق الشباكة أغلق هذا الشباكة إنشئ مش كده؟ يبقى الأمر بايه؟ الاستحباب بدليل قوله ايه انشيك. ان شعرت ان الجو بارد فاغلق الباب يبقى رد الامر لمية. لكن مش كده او لا. وكان كامر ارشاد او بيان او غير. النهي للتحريم. ممكن النهي للتحريم دا ينصرف الى الكراهة بصارك. يعني بدليل اخر يأتي. كقوله ومن اغتسل فالغسل ايه? أفضل معنى الكلام ومن لم يغتصل فلا شيء عليه أدي معنى الاستحباء مش كده ولا لا تمام وكذلك الصحة أيضا من القواعد العامة التي ذكروها ذكرها الأصليون الصحة تقتضي الصحة تقتضي النفوذ فمثلا لو بئتك هذا الكوب بكم بكذا واتفقنا وكذا فإذا حكمنا بصحة البيع اقتضى ذلك النفوذ يعني ما معنى النفوذ ان, أن البائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك السلعة ادي معنى ان البيع نافذ مش كده لا ترتبت عليه اثاره صار البائع يملك الثمن والمشتري يملك لايه السلعة لان احنا اذا قلنا انه لا يقتضى النفوذ معناه لا تترتب عليه احكامه وكذلك مثلا غيرها من الأصول كيفية الاستفادة كما ذكرت القواعد العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها من الأمور حال المستفيد هو المجتهد ومتى يجتهد وهل له أن يجتهد في كل مسألة والمقدد وضوابط التقليد وهل له أن يجتهد هو أيضا أم لا وغيرها من الأمور فائدة أصول الفقه يقول إن أصول الفقه علم جليل وهو كمال بالغ الأهمية غزير الفائدة وهذا قول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمة مقدمة كتاب التاريخ اللي هو المبتدا والخبر ابن خلدون وضع مقدمة مطبوعة في ثلاثة مجلدات وضع فيها من صنوف العلم أنواع حقيقة ماتعة جدا مقدمة ابن خلدون ماتعة وتطبع وحدها يعني فمما ذكر وتكلم على سائر الفنون، فمما ذكر من فوائد علم أصول الفقه قال إنه علم جليل غزير الفوائد بادغ الأهمية ومن سائدته الرئيسة أنك تتمكن من خلاله من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ويعلمك الطرق السليمة في بناء الأحكام واستخراج الأحكام وإحنا صار عندنا الآن مثلها من يقول لا الختان لا واجب ولا سنة ولا أصلا من أفعال العرب يعني ظهر أن أصل عنده من أفعال الفراعي فأصول الفقر تعلمك كيف تستخرج الأحكام الشرعية على أسس سليمة على أسس علمية متفق عليها العلماء كما قبل أول من جمع وصنف في علم أصول الفقر قيل هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة رحمه الله الجليل. لكن لم يصل إلينا شيء من تصانيفه قال هو أول من تكلم في علم أصول الفقه الذي وصل إلينا من من تكلم في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله عليه رحمة وسعة في كتابه الرسالة الرسالة للشافعي من أمتع ما تطرأ وتسمع وترى كتاب الرسالة للإمام الشافعي ذكر فيه الحقيقة جملة من الأمور ككلامه على العام والخاص والقواعد العامة للاستنبار وغيرها من الأمور وكتاب ماتع الحقيقة ثم بعد الإمام الشافعي رحمه الله ألف الإمام أحمد أيضا جملة من المؤلفات في الكلام على العام والخاص وبعض الأمور التي جمعت بعد ذلك وأي علم حينما يبتدأ في التأليف فيه دائما يبدأ كمسائل مفردة ثم يأتي العلماء بعد ذلك فيجمعوا المسائل بعضها لبعض حتى ينتهوا إلى أن العلم يكتمل في صورة معينة دي طبيعة أي علم فالشافعي رحمه الله لما تقرأ في الرسالة لا تشعر أنه كتاب في أصول الفتح بطريقة الأصليين الموجود لماذا أنه أول من ألف فصار بيجمع لفئه بعض العلوم العامة ثم كل العلماء بعد ذلك يجمعونها في بها الأمور يعني حتى يستوي العلم ويستقي ثم بعد ذلك ألف العلماء ما بين منصور ومنظوم ومتون وشروح ومقتصرات وحواشي وغيرها من الكتب. يشير الشكر ابن عسيما الله عليه يقول من أحسن ما ألف فيه يعني في أثور الفقه بل من أجمع ما ألف فيه مقتصر التحرير بالفتوح التحرير اللي هو الأصل قبل ما يقتصر للمرداوي الحنبلي صاحب الانصاف صاحب الانصاف ألف التحرير متن أصول التحرير ثم جاء الفتوحي إمام أيضا فاختصر هذا التحرير وسمه مختصر التحرير وكلمة التحرير كأنه حرر كلام الأصليين وجمعه متن جانب فسمه التحرير فجاء الفتوح فاختصر التحرير وسمه مختصر التحرير خلاص؟ ثم شرح بعد ذلك في التوكب المنير في شرح التحرير الكوكب المنير في شرح التحرير ثم شرح الشرح لابن النجار الحنبلي فسمى شرح الكوكب المنير يبقى شرح الكوكب المنير شرح مختصر الايه التحرير كوكب المنير شرح الكوكب المنير هذا في اربع مجلدات كباء محقق تحقيقا علميا وكتاب نفسه بيقول الشيخ بن عثمانين على صدر هذا المتن اللي هو ايه مختصر التحرير يقول في الحقيقة هو خلاصة ما قاله الأصوليون في أصور سكر فيمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب قل، إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه عن ظهر قلب سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي شكراً فائدة العلماء جمع لك الدنيا دي كلها في إيه؟ في مثل صغير. يقول الشيخ ابن عثمين من حفظه كان اصوليا على ايه؟ بالمعنى الحقيقي يعني مش ايه مش صيني ها؟ لا اصلا نمر واحد يعني ما شكونا؟ طيب يبقى, يبقى عرفنا الفن وتكلمنا على ما يخصه بيقول الأحكام يبقى إذن سنتكلم على أربعة قطب كما تفقد ابتدأ الشيخ ابن عسيما رحمه الله وكذلك هذه طريقة الأصوليين عادة أنهم يبدأون بالكلام على الأحكام يبقى احنا بندروسه الآن في القطب الأول القسم الأول من الأقسام الأربعة وهو الأحكام القسم الثاني عندنا هيكون الأدل قواعد الاستنباط الاجبهاد والتقليد نحن الآن في الاحكام خلاص. ليقول الاحكام لغة او الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء لغة الايه؟ القضاء الحكم في اللغة القضاء ومنه سمي القاضي ايه؟ حكما وسمي الحكم طيب يعني سمي القاضي حكما يفصل بين الناس ويقضي بينهم فالحكم في اللغة بمعنى القضاء وشرعا الحكم ما في خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تثيين أو وضع ابتدائنا في الكلام لا الأحكام هي خطاب الله عز وجل للمكلفين من المكلف؟ أنا وأنت خلاص؟ يبّى خطاب الله للمكلفين هذا الخطاب إما أن يكون فيه طلب وهذا الطلب إما أن يكون طلب أمر أو طلب إيه نهي فيكون أمر يبّى واجب ونهي يبّى إيه ثمان ثم إن هذا الأمر إما يكون أمر على سبيل الأصل اللي هو الأمر لا صارف له الأمر الوجوب يعني فيكون واجبا او امر ويصرف بصارف فيكون مستحب يبقى ده طلب الامر وطلب النهي عكس يبقى ايه يا طالب منك طلب نهي على سبيل التحريم يبقى ده حرام او طلب نهي على سبيل الكراهه ده دليل ثاني صرف النهي اللي هو للتحريم للكراهه يبقى دي كام حكم اربعه يبقى ومستحب ومحرم ومكروه ده اسمه طلب امر ده اسمه طلب اما يكون طلب امر او طلب ايه نهي أو تكيير بيخيرك يعني خطاب الله للمكلفين لكن على سبيل التكيير وهو ده الإباحة يبقوا كم كده بسمهم بداية منهم سموهم الأحكام التكليفية ليه تكليفية لأن فيه كلفة ومشقة عليه هو لما, لما الأمر بالصلاة بالصيام بالزكاء بالحد وغيرها من الأحكام أليس هذا في تكليف عليك؟ كلفة ومشقة إذا قام العبد واستيقظ لصلاة الفجر، أليس هذا في كلفة ومشقة على العبد؟ حينما يخرج جزءا من ماله أليس في هذا في كلفة على العبد؟ مشقة عليه؟ وغيرها؟ يبقى هذا سميه في الأحكام التكليفية اللي أنا ذكرتهم من الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. واضح أخوانا؟ تمام يبقى خطاب الله خطاب الشر المتعلق وافعال المكلفين. المكلفين من طلب او تتيج. او وضع. او وضع يعني ايه? الله تبارك وتعالى جعل جعل بعض الاشياء علامات على بعض. اسمه وضع. فوضع لنا علامات على وجوب بعض الاشياء او منعه، فجعل غروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب باسمها ايه فكم وضعي ملوش علاقة بالتكليف؟ فالشمس حينما تغرب هذه علامة على ايجاب صلاة المغرب واضح شروق الشمس دي علامة ايه المغرب علامة على ايه على ان احنا منه الداخل هذه علامة برضه كده ولا لا ماشي ما يؤذن ان شاء الله يبقى قلنا في تعريف الاحكام مقطوبه خطاب الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من طلب سواء كان طلب أمر أو طلب نهر أو تخيير الإباحة أو وضع وهي علامة توضع كما قلنا كغروب الشمس علامة على إيجاب صلاة المغرب وغيرها من الأمور كالصحة والفساد كالصحة البيع أو فساد البيع وغير ذلك من الامور يبقى الوضع هي علامات واوصاف لنفوز البيع او الغاء البيع فاذا قلنا ان البيع صحيح قلنا تترتب عليه اساوه اذا يملك البائع السمن ويملك المشتري السلع ولو قلنا ان البيع ملغي او فاسد اذا لا يملك لا تترتب عليه أسار بمعنى لا يملك المشتر السلعة ولا يملك البائع السم. بنبدأ إن شاء الله في المرة القادمة من أقسام الأحكام الشرعية التي تكلمنا عليه. فإما أن تكون أحكام تكلفية للخمسة التي ذكرناها أو أحكام وضعيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شاب بعد ما يتبول يشعر يقينا بخروج شيء منه شيء من ذكر فماذا عليه يخرج يشعر بخروج البول لكن يتيقن من خروج البول. إذا كان على يقين كما يقول فإن عليه أن يعيد أو يتحفظ من هذه النجاسة ويغسل ما أصاب ثوبه من نجاسة يغسل ما أصاب ثوبه من نجاسة إن كان متيقن على قول يقول هل لو انقطعت ماء في مسجد الماء يجوز التيمم على العلم أنه يوجد ماء في مسجد آخر إذا خطاعا يصل إلى الماء فليجوز له أن يتيمم هل يجوز المتيمم التيمم على البلاط الذي عليه غبار أو طراغ الجواب لا لا يجوز يمسح ظاهر الأرض صعيدا طيب ما الحكم في مرأة منتقبة في زيت عائلة في بيت عائلة يعني تخلع النقاب من أخذ الزوت وكذلك ما الحكم ما حكم الجلوس على ما الطعام مع أخو الزوت وهي منتقبة وأيضا هل يجوز خلع القفاز الجواب والله أعلم أن الأرض أن النقابة واجب على المرض ستر وجهها ويديه وأخذ زوج ليس من المحارب أخذ زوجي بل ليس من المحارب يعني لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها ولا عن يديها في حضوري أخذ زوج وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحمو الحمو الموت قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت سئل عن أقارب الزوج وقد نهى عن الدخول على النساء قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحموة قال الحمو الموت إشارة إلى ما يحصل فيه ونعيز بالله يعني أمور يجب أن نحطط منه فيجب عليها أن تتحفظ قدر الاشفطاعة أما تكون وجدتها في بيت العائلة فإن عليها أن تدعو الله عز وجل ليل نهار والعبد إذا كسر بين يدي مولاه جعل له من أمره فرده ومن ضيقه مخرجا العبد إذا داوم على كسرة الدعاء فإن هذا باب لا يغلق ولا يسد أبدا عن العبد بين يدي ربه فإذا ضاق بالعبد إذا كان وقع العبد في ضائقة أو في محنة فرجى إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يجبر كسره ويرفع ما به من الهم والغم وهذه الأخت عليها أن تجتهد في الدعاء أن يجعل الله عز وجل لها من أمرها مخرجا ومن ضيقها فرجة وخلع القفز أيضا لا يلوك بالنسبة لأخ الزوج فإنها عليها امطراء المصالح والمفاسد وأن تجتهد في الدعاء فإن الله عز وجل على كل شيء قدير وهو قادر أن يصرف قلب هذا الأخ أخ الزوج أن يحفظ لنفسه ولها وبيوت العائلة يحصل فيها كثير من الاختلاط وهذه الأمور أن أقصى الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يبارك في الجميع أقول قولي هذا وأستغفق الله لي ولكم أقصى الله أن يرضطنا إياكم بسم طلبة العلم أن يرضطنا الإخلاص في القول والعمل وصل الله وسلم ومبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين